والتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن عبادة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها من فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يجبون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 فإن كيهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تحبهوا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا